فَلَمَّا فَصَّلَ طَالُوبِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَا شَرَفَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنِّي فَمَا شَرَفَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فإنه مني إلا, إلا من افترف غرفة بيانه فشرفوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا نهم ملتق الله كم من فئه قليلة من فئه قليله الغلت الله والله مع وهم باذن الله الله الناس بعضه ببعض لفسدتنا ولكن الله هو خضر على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين قال الله يا إيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافعك إليه مطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم, فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا ولا وما لهم من فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل فلا تكن من الممتدين فمن use to the Lord, who are following and this the Lord, and this the Lord, and those who believe, and Allah is لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Thank you. we I'm gonna You. قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا, وشهدوا أن الرسول حق وجاء جميل خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب. اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا الى مغفرة من ربكم وجننه وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين علينا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَوْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذكر اللَّهَ فاستغفروا بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا علم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ا اصل اف امت قلبتم على اعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا Jala Omai Yurid Sawag الدنيا. فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله او يجعل الله لهم سبيلا والذان ياتيانها امناكم فانذوهما فان تبع اصحافا يرجو عنهما ان الله كان توابا رحيما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله من الذين يحملون السوء انما التوبه الى الله الذين يحملون السوء أفي جهاله للذين يعملون السوء ثم, يتوبون ثم التوبة للذين يعملون السيئات حتى, حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبتلان ولا, يم ولا يموتون وهم كفان نليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مبينا واعشروه بالمعروف فإن كرهوه فعساء تكرهه فعساء تكرهه ويجعل الله فيه خير ويجعل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيته احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذوا له بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غريضا ولا تنكحوا ما من النساء من النساء إلا ما قد إنه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 Kh hôm mua la Yeah, I mean. الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا أقسموا بالله دهاء إيمانهم إنهم لمعكم إنهم لمعكم حبقة لهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم مَا وَلِيٌّ يَقُومُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فالله هم الغالبون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم العدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثمى وأكلهم السحت labyse ma canu yassarun wa ta'na tim yahudu yadu allahe maghloolah wa ta'na tim yahudu yadu allahe maghloolah gulataydiyihim gulataydiyihim waluhinu bima qaloo bel yada فَيَغْنِكُمُ الْعَيْشَ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا من مِّنْهُمْ مَّا أُزِلَّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا, طغيانا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ونقذونا ول الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا لكفرنا عنهم سيئا وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ لَجِئَ اللِّوَاءُ إِلَيْهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الرَّبُّ لَأَكَلُوا لَأَكَلُوا مِنْ طَعَامِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ رمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا مما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم أذابنهم أ فلا يتوبون إلى الله أ فلا يتوبون إلى والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين له الايات ثم ارض عنا يوفكون دون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ظلوا من قبل وأضلوا كثيراً وظلوا على سواه السبيل لين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتذون كانوا لا يتناهون عن مؤكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت له أنفسهم Allahu Oh, الله كذبا نو Apolo وضل لكم ما كنتم تزعمون كما نسولق <تصفيق> فهلنا فهل, لنا فهل لنا So, ولو طلد قال لحومه أتا تفسير يا ثم صرف الله قلوبه بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم إنما مثوا الحياة الدنيا كما إن من السماء. و سلاما أنت ما لنا في بلاتك من حق وإنك لا تعلم ما. أساو <تصفيق> سلما سَيَأْتِي قَوْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ طَمَعٍ وَالْمَثَلَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى قُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بآفوسهم وإذا